واحد بيسال بيقول مين اللي بيسمح للشيطان انو يجربنا ومين اللي سمح له يجرب الرب يسوع على الجبل طبعا اللي بيسمح هو واحد هو ربنا كل شيء بسماح من الله هو ان الكل الضابط الكل ولا شريك له فكل شيء بسماح من الله وحده والله اللي ظاهر في الجسد في صورة الإنسان يسوع المسيح بلا خطيه سمح للشيطان اللي يجرم والمسيح له كل المجد على أساس انه مثال لنا اسمه ابن الإنسان فلما سمح له انه يجرب عايز يقول لكل انسان ان ممكن الشيطان يجربك ممكن الشيطان يجربك لكن في تجربه المسيح على الجبل كانت الغلبه والنصره وكان استخدام كلمه الحق عشان يعلم كل انسان إنه ممكن الشيطان يجرمك وانت لابد تكون مستعد ومزود بالنعمة وعمل الروح القدس والكلمة المكتوبة وأيضا على رجاء النصر إله السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا واحد بيقول المسيح له كل المجد قال ما جئت لانقض بل لاكمل فبيقول كان لحم الخنزير محرم قبل مجيء السيد المسيح لكن اصبح محلل بعد مجيئه لماذا هو صحيح ما جئت لانقض بل لاكمل وما فيش كلمة ولا حرف من الناموس تتغير فهو في العهد القديم قبل التجسد قال لليهود تكلوا من الحيوانات دي وما تكلوش من الحيوانات دي الحيوانات دي طهره والحيوانات دي نجسه دا كان بيدرب ذهن الإنسان وبيعده للذبيح الكامل يسوع المسيح اللي بلا عيد اللي بلا عير فقال له تاكل من الحمل او الخروف ما تاكلش من الخنزير، وبعدين تجسد رب المجد يسوع ويجيه ملء الزمان وانتهى الكلام ده بعد كده الله قال كلوا مما يقدم لكم كل شيء طاهر للطاهرين فما فيش حاجة نجس لان النجاسة تنبع من قلب الانسان ما تدخلش في الاكل ليس كل ما يدخل للفم ينجس الإنسان بل ما يخرج منه من الكنز الشرير القلب يعني تخرج الشرور من الكنز المبارك تخرج البركات واحدة بتقول تعمل ايه الزوجة مع الزوج البخيل هل حرام اني اخد شيء من وراه اصرفها في البيت لا احنا ما بنقولش تاخدي حاجة من وراء لا وممكن اثناء كلامك معاه وخصوصا في صورة هزار أو ضحك كده تقولي له أنا لو احتجت أي حاجة هخدها من جيبك بس قلت الكلمة دي يبقى أنت فهمتي وأخبرتي انك هتأخذ من جيبك وبعد كده خد اللي أنت عايزة بس بحكمة يعني بس المفروض ان الزوجه تراعي الظروف ظروف جزء ودخله قد ايه وامكانياته قد ايه ما تضغطوش وتتعبوا انما لو كان حاله متيسر يبقى حد ينصحه ويفهمه وربنا يرشده على اني ما يضمش ايده بالنسبه لبيته وعياله واحد بيسال بيقول ليه رب المجد سمح بالقتل في العهد القديم على الرغم من ان الوصيه بتقول لا تقتل ممكن تقرا في العهد القديم ان الشعب وهو ماشي كان بيقابل امم, أمم عباد اوثان ويقول في حته إن قد اتت دينونتهم دينونتهم يعني الحكم عليهم الدينونة يعني الله هيقفص من الناس دي فبيستخدم الشعب ده أو أي واحد كآلف إنه يأتي الفلان ده الدينونة ده حكم الدينونة لكن مش أكل ربنا اللي عامل كل واحد بيقول ما تفسير كلام المسيح الهي الهي لماذا تركتني على الصليب وتفسرت بكذا تفسير اول تفسير واهم تفسير ان عند اليهود كانوا بيصلوا مزامير اسمها السواعد صلاة الساعه الثالثة صلاه الساعه السادسة زي ما احنا بنصلي يعني احنا واخدين الحاجات دي من الكنيسه اليهوديه واللي بيوزع المزامير في الصلوات دي هو كبير الكهنه او رئيس الكهنه فالمسيح على الصليب له كل المجد بيقول لليهود اللي واقفين حوالين الصليب بيقول لهم صلوا او اقروا او ارجعوا لمزمور الهي الهي لماذا تركتني بيقول لليهود اللي حوالين الصليب اي مزمور الهي الهي لماذا تركتني ده مكتوب قبل الصليب بألف سنة. سنه فتلاقي اول المزمور الهي الهي لماذا تركتني دي الكلمه اللي قالها المسيح له كل المجد على الصليب لكن تمشي شويه في المزمور تلاقي ثقبوا يدي ورجلي احصوا كل عظامي وهم يتفرسون فيا اقتسموا ثيابي وعلى رداء يقترعون كل الكلام ده كان حاصل قدام اليهود قال لهم مكتوب قدامكم من ألف سنه اهو تام دلوقتي ثقبوا يدي ورجلي اد المصامير في يدي ورجلي احس كل عظامي انا عريان على الصليب العار قد كسر قلبي فمرض اختسموا ثيابي وعلى رداء يخترعون ادي الحراس بيقسموا في الهدوم بتاعتي الحاجه دي حاصله قدامكم اللي مكتوبه من ألف سنه عشان كده بيقولهم فتشوا الكتب لانكم تظنون ان لكم فيها حياه ابديه وهي تشهد لي ده تفسير والتفسير الثاني ان رب المجد يسوع كانسان شابهنا في كل شيء ما خذ الخطيه وحده فبيصلي صحيح لاهوت لم يفارق ناسوته لكن اللاهوت تخلى عن الناسوت في لحظات الصلب والالم فبيقول الهي الهي لماذا تركتني الهي والهك الحاجات اللي خاصة بالأحوال الشخصية بتتقدم للمجلس الإكلريكي يعني ما بنقشهاش هنا على الملأ وبالا نحن مش مختصين بمناقشة اولا في بعض الكلام هل شهداء هل اللي ماتوا في العمرانية شهداء؟ وهل المفروض نسكت عن حقنا وكلام كتير وأين المعتقلين مية سبعة وخمسين إيه أحوالهم وهم فين رب واحد يعلم ماذا يجري بالنسبة للشهادة في عرف المسيحية الشهادة هي أن يموت الإنسان من أجل المسيح من اجل المسيح وهو متمسك بالايمان بيسوع المسيح فالذين قتلوا من اجل المسيح لم يحبوا حياتهم حتى الموت وهم غلبوه بدم الخروف فالشهاده او انسان شهيد يعني مات على اسم يسوع المسيح اما بالنسبه نطلب حقنا فاحنا بنطلب حقنا وما بنسكتش عن حقنا لكن الحاجة اللي لفتت انتباهي خلال الأسبوع الماضي أن بعض المسلمين الأفاضل وهم كتار كتار أريد فأكتر من جرنال كلام يستحق عليه كل التحية والتخدير والاحترام لان دول مش بس مسلمين أفاضل دول مصريين مخلصين لبلدنا انا حاخد فقرات صغيره لاني مش هقدر اقرا الكلام الجميل جدا جدا اللي كتبوه اخواتنا المسلمين اقول مثلا وبعدين حقول الاسماء بعد شويه نحييها كلها بيقول التشدد في التصريح بإقامة الكنائس لم يعد لائقا سواء صدر مشروع قانون دور العبادة أو لم يتحول وإذا كان وفد من الكنيس قد ذهب معتذرا لمحافظ الجيزه عن الاعتداءات التي وقعت لأن الاعتداء على الممتلكات العامة ليس من بين وسائل التعبير عن أي غضب من أي نوع فالمحافظ نفسه لابد أيضا أن يعتذر في المقابل لأن إدارته للمسألة لم تكن كما يجب كما أن سقوط قتيلين أثناء المواجهات أمر غير مقبول ولأنه من المفهوم أنك محافظة حين تأتي لتفرق مظاهرة فإنك لا تواجه أفرادها أبدا بالرصاص الحين وإنما بالقنابل المسيلة للدموع أو بقنابل الدخان أو بأي شيء إلا أن يكون هذا الشيء هو الرصاص الحي كان من الممكن أن يكون الذين اعتدوا على مبنى المحافظة ومبنى الحي مجموعة من المتطرفين الإسلاميين وأيا كانت ديانة المعتدف فإن استخدام الرصاص الحي في إنهاء الأمر دليل على غياب العقل عن الموضوع في شتى الحالات ليس معقولا أن تقام الكنائس في مصر وفق خط هميوني مشهور كان قد أصدره سلطان متحضر في أنحاء الإمبراطورية العثمانية التي كنا ندبعها قبل قرن مضى ثم تقام الكنائس نفسها في البلد نفسه في القرن الحادي والعشرين وفق خط هميوني إذا صح التعبير أستاذ سليمان جودا. <تصفيق> كلام الست دي كل كلام حلو، لكن نضيق الوقت هختار فقرات منها بتقول لي ماذا التباطؤ في سن قانون عبادة في مصر؟ ما الفرق معجميا وفلسفيا ووجوديا بين مفردات مسجد وكنيس بما أن كلهما مكان يتوجه فيه الإنسان إلى خالق الكون ليقر أمام ألوهية ربه بينما يتم بناء الأول المسجد لكل ترحاب وفرح ويعفى بانيه من الضرائب ولو أنشأ زاوية صغيرة تحت ناطحة سحاب فإن بناء الثاني الكنيسة لا يتم إلا بتعقيدات لا حصر لها ويعصر في وغم يعلو الوجوه كأنما هو مفاعل نووي سيضرب بإشعاعاته القاتلة في قلوب المواطنين سؤال آخر كم نسبة البنايات القانونية المرخصة في العمرانية في مقابل العشوائيات الأهلية غير المرخصة ولأي سبب استيقظ فجأة تنفيذ القانون بكل فورته كأننا في سويسرا لمكافحة بناية في العمرانية لا ترخيص لها وسط مئات البنايات لم يسمع أصحابها من قبل كلمة رخصة بناء وهل سيخلد شهداء العمرانيه القبطيان في الضمير العام مثلما خلد خالد سعيد شهيد الشرطه سؤال اخير لماذا التلكؤ في استكمال بناء الكنيسه الوحيده بمدينه الرحاب في مقابل سبعه مساجد انيقه صعدت في لمح البصر ايها المصريون اقول لكم ما قاله رامي وقال في تاريخه المجيد يا دولة الظلم محي وبيدي نحتاج بالفعل أن نكون أكثر طيبه أكثر عدلا أكثر حبا أكثر جمالا إن كنا حقا مسلمين إنها دار عبادة يا ناس الفاضلة فاطمة نعوت وكلام كتير أنا بحي كل إخوتنا الافاضل المسلمين إحنا ما بنتكلمش لكن هم بيتكلموا عننا ولا شيء من الله حاضر معنا اليوم بعض الضيوف الأجانب من ألمانيا وتركيا وأرشاليهم انا بعلن مجد الملك المسيح واللي ننتظر بايمان وثقة ان عمله حيمتد امتداد كبير مش بس في مصر لكن حيمتد الى انحاء العالم امين ولما بقول حيمتد الى انحاء العالم دي رساله لكل اللي حاضرين هنا واللي بيشغبوا في الدخول والخروج كنا ننتظر بركة عم العالم يبقى لابد يكون لنا إيمان إيمان وثقة وعيون إيماننا تبقى على المسيح نفسه بس يبقى مش عايز اللي هنا يدور على ابونا مكاري وانا قلت وبقول هتدور علي مش هتاخد بركه لكن ننتظر بإيمان وثقة اني وانت قاعد مكانك وانت مكانك وانت في اي بقعة على الارض شايفنا وماشي معانا ثق تمام ان الله حيصنع الايات والمعجزات لمجده هو مش بعمل الناس ولا بسلطان الناس <تصفيق> <تصفيق> و... احنا نثق في عمله وننتظره ولابد يعمل احنا محتاجين عطية ايمان محتاجين عطية ايمان ان الله يدينا ايمان اولا بحضوره ثانيا بسلطانه ثالثا بأمر بالعمل أمر بالعمل يعمل في وسطنا ايات ومعجزات أنا بقوله زي ما كنت بتعمل في وسط الأباء الرسل ومكتوب كان الرب يعمل معهم ويثبت الكلام بالآيات التابعة اعمل معنا اعمل معنا بحيث وانت قاعد مكانك الله يعمل معاك المعجز وانت في مكانك في الأقاصي الله يعمل معاك المعجز وانت في مكانك في الاقاصي الله يعمل معاك المعجزه الله يقدر ولا ما يقدرش يبقى نقول له ادينا ايمان ادينا ايمان انك تعمل والمجد يعود اليك وحدك قالنا اكثر من ايميل وايميلات كتير اوي اوي واحد بيقول انا من الولايات المتحده والرب تمجد معايا انا كنت تعبانه من سنه ما عنديش اتزان في كيمياء المخ بكون في عالم تاني كانت امي بتبكي عليا نهار وليل ما كانتش بتبطل البك اتصلت بابونا مكارم من امريكا هو قال ليها هاتي كوبايه مية وصلي على المية من خلال التليفون وصلى على المية من خلال التليفون أمي صحتني من النوم ورشتني من المية والرب شفاني مية في المية <تصفيق> وليومنا هذا الدكاتره مش مسدقين هذه المعجزه أمين انا فلانه من البلد الفلاني هنا في مصر عايشه في كندا انا متجوزه من حوالي سنه ونص سافرت كندا من عده اشهر لكن من اسابيع بس استطعت اني اوصل ليش عربي كنت بسمع عن معجزات السيد المسيح في الاجتماع كنت مكتئبه جدا لاني ما حصليش حمل خالص طول فتره الزواج وفعلا في وقت الاجتماع وضعت ازازه مية قدام التلفزيون كنت بصلي بايمان شديد مع ابونا مكاري كل ما يصلي لشخص ويرش عليه مية كنت اعمل زيه اصلي وارش المية على بطني وكان في معجزه الولد اللي كان اعمى من سنتين حسيت احساس غريب اني حكون حامل واستمريت كده لمده اسبوعين في الاسبوع الثالث بعد ما صليت مع ابونا حسيت اني عايزه اعمل تحليل اختبار حمل عملت تحليل والرب تمجد وانا حامل انا فلانه من الشرقيه حبيت احكي المعجزه علشان دي اقل وسيله تنفع اشهد بيها عن أعمال الله معايا انا كان عندي مشكله جلديه كان ابونا مكاري بيقول حطي ميه قدام التلفزيون واطلب بايمان والرب حيشفيه وانا كنت دايما بقول ان ربنا يقدر يشفيني من غير ميه بس ربنا فكرني بقصه نعمان السرياني وازاي ربنا قال له على خطوات معينه ممكن تكون لامتحان ايمانه ولما صدق وعملها ربنا شفاه من البرص وانا صدقت وحطيت ميه قدام التلفزيون وربنا شفاني <تصفيق> واحد بيقول انا عايز تكلمني وترد عليا وتقول لي انك مسامحني قبل ما أرى انا مسامحك في شهر ثلاثة كان عندي التهاب في حلق وابويا حط مية قدام التليفزيون وقال لي اشرب منها شويه برك شربت بدون ايمان حسيت ان ميه نار نزلت معدتي من وقتها وأنا عندي كحة وألم في الحنجرة رحت كلمت كتير أطبة لم يعرفوا أي حاجة عن حالتي كلهم يقولوا في الآخر دي حالة نفسية ما فيش حاجة عضوية أنا أؤمن إن المسيح في إيده يشفيني نفسي أسمع منك كلمة سمحتك وأكيد المسيح انا ألم سمحك يا ابني انا من الاراضي المقدسه اسمي منذر كنت متهم في قضيه كلمت في التليفون أكثر من مره عشان ادسك تصليني القضيه كانت في خمسة 11 والنطق بالحكم كان مساء اليوم كلمت ان طلعت براءه بدون اي احكام وده بقوه صلاة الاجتماع تم القبض علي في قضية أقراس مخدرة, مخدرة بعد كده حبس انفرادي خمستاشر يوم مراتي راحت يوم خمسة أحداشر لاجتماع وصلت بدموع راحت له يوم السبت للسجن قالت له اشرب مية مصلي شرب المية تم تحديد جلسة يوم الحد الموافق أربعتاشر حداشر ربنا عمل معايا معجزه قبل دخولي الى دار القضاء فلبت السيده ام النور والقديسين وبعد كده لم اصدق حتى الان اني سمعت من القاضي كلمه براءه كنت مريضه بالغضروف وعرق النساء لم أتمكن من الوقوف للصلاة أثناء الاجتماع قدام التلفزيون خدت الماء ورشيت على جسمي. ويوم الإعادة برضو يوم الثلاث قمت على رجلي سليمة بفضل الميه وصلوات الاجتماع اشكرك يا رب لانك لا تنسى احد حضرت يوم الجمعه الموافق 26 11 صلاه الاجتماع وانا في المنزل وضعت زجاجه مية قدام التلفزيون حضرت الصلاه كان عندي انسداد في العصب الاوسط بايدي والتهاب في مفصل الكوع حضرت الصلاه